سيسمى الربين إذا احنين يتشورد الحنى حاميم القرآن أجنزريفيد وإحنين يتشورد الحنى ذي الكتابة وفسرد أن لا يهتيس أكنلاق ذي القرآن ينتقى استعرف هو ذي سن القدريس ليس في الشيرين الدر أطرس ذي نجاند نهن نغينا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون أننا نشألون النار غلفا غفيا ذا النياض يمزون النار قلن لحجب يرانا غيهك ورحض الهوض الشوري أن نقرغ ذا الشور النار قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه استغفروه وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إنسا نكمه نوي ذلوحيد نجر في <تصفيق> اللي أثنى رب ونهي ون سجم ثغصيمان ون نضرب الثاسة ونعفو المشركين سواغا وإذا كنت ندور نهني خفرا نشر خارث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ماذو إذا كني أمنا ذير كان يخدمان أستعان الأجر نتحكام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 ذي المود دمان كوميين ذي التوقي بمسلم ثوريش ذوي النذبة بتخلقيث يقمي ذوي الارسوف اللاش اكترس ذي كل الخير اقدر ذيش الارزقيش ذي المود دمان ربع ثم اشتوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولذريت يا طوعن وكرها قالت أتنا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم ومبادي لهذا ذهني نستيلم الدخوان إن يسن أي وغرذا خشني كذرقعا اشرب غين على حسب سيف ان ندد نشرب غين يخرقي جنون دي سبع عام دير مدان قوميين كليك النيق مفجس اين كننسي نسلم صباح افران تسي هنا ودي غروا ان حفظت غير في وطن هذا هو النظام ابنا نغن شوغرف على المشري شي حد فإن أعرضوا فقل انظرتكم ساعقة مثل ساعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلى الله قالوا لشاء ربنا فأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ما رحنا الزن سوالور في اللوني والسعقان مثلنا نعاد الثمود مثل نيدوستان الانبيان اكسد انسوز اندكين اصنقارن اذل النون اقول عبد الحشا عربية اننا سامريش كهوية اذا فلنقديس رس المريكة ورنو اهي نكون قرانو كفار اسويني سواشق عم فأما عادوا فاستكبروا في ضرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يرون الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون مذعد أتكبر النطغان ذرقع مبغير الحق أن الناس عني الله ونيق ونخصرنا ورزينا نظر ربي وأنك نثني خلقا إققوانك فرنسان نكرن الله يثنى عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون نرسلت في اللسن نظوق أن الصرصار ذقشاً أني منحاش أكنف عرضاً ضد النيث لأعتبرتني ذلاً لأعتبر اللخر صحيح صار أرسعين حده نمنع وأما ثمود فهديناهم في استحب العما الهدى فأخذتهم ساعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجين الذين آمنوا وكانوا يتقون مَثَّ مُدْنَ مِلَيَسًا إِذْرْثًا نُفْنِي خصارًا في الدرغسخ الجانبري تدميثني وتسعقًا ألا اعتبتني هنن غفينك نخزمًا ننجاوذك نيومنا أن نتسقطن ربيًا ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون السن مرد نجمع يعذونا الرب غرثمس حبسن نردم سقطعا إما ردوض غرص أجشهدنا الشراخ ثمان فلسن مزغننسن ذوالنسن وقالوا لجلودهم لمشهدتم علينا قالوا ان طقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون انني غرم منشن اي غار الشهيد في النار الشنين يغدي شنتقا كل شيء دغين يخلق فنستنج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 فإن يصبروا فالنار مثول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ثل مرث استذلاهم ثل مرد شهيذن ثلون نمزون ننون أذوال ننون لقلمان لمعنى ثلون مربي وليعلي مرس وطعس الذقين كنت خدمم أكث ننون بفنون أنوين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 نفك يسنم الدكار زي النسنين الهلان ذوي الندي ثدون يثبث في اللسن ووار أمر الجير نعدان أما ذي الجن نا الإنس أكذا خسرن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم طالبون فلا نذيقن الذين كفروا عذاب شديدة ولا نجزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون أننا سويذي خفرا وليس تحسيش في القرآن استعقض إذا عقض إما هاتفن تغربهم هتنان في كذا عرضا وإذا كنني خفرا يوني الأعتب ذم قرآن ذا الذنر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 تمسكني ذو الجزاء يعلون النار ربين ذك سعانا خامدوم ذو الجزاء نمي اللان نكرن اللاية في النار أسينين وذي كفرن أما في النغسك ناغد وذكين في الجن في الإنس أثن نفس صدرن هذا الطفن ثم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 وذا كنسي قارن نكوني بذن غذربيا اتبع نفريذي صواب أدرسا للملايك غرسا مامثا أسينين والتقوذ والحزنث أقرغ كنيد بشر سل جنث نكون وعدا نكوني ديم أقرغ يذوان للحياة الدنثة وكذلك كثير أخر تس عام كثب غطر واحد تسعام ذكسين ثمانام تشيرمتي ونهجا ونك نعفونا طعس أبن يتشور ذي حانام ومن قول ممن دعاء إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من مسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذ الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم اني لا شرب بوار يقفنور بنى يمر نفرث الربيه ارنو يخدم ديشراح يقارصني تقريين ذيون ذقين سلمان وريعدي ونيرهن ذوي يا ركير السعدويت أجد يقول المحبب البول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بله إنه هو سميع العليم في جنرست السوضن حشو ذكي صبرا في جنرست الذهن من مقر وحريش ذي الخسرة النيرهان ميكشمكد الشيطان عبد اسيس من ربي نتكول شميس اللاس العلميس وليسعي الحج ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واشجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ذل علامة القذراش إضوذ وسيطيج قول هذا الفلت سجدث إيطيج ولو قول أتسجدث يا ربي وإنك نثني خلقا مثل التكالف عبدهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ميل لتكبر النجني واذا كيلا غرب فيك تسبحنا ميضا مزال ذي المحارث تملا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء احتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ذي العلمة في القدراش أتظر الثمر من غضرت في اللسمان أتشوف أترذ الحرش وإنك النيسي ذي حيان أرد ذي الموتى أثن كل شيء نزمراش إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن ياتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وذكنيتش بالديرن المعنى اللي يثنى وذلك نلف ما مذويني ذكرن غثمش أي أخير نغويني اللان ذي يوم الحساب أي ان ثبغمت خذممت أثني ذركت خذ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 يسنضبر الأمور يستهردس وشكر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب نليم ولجعلناه قرآنا نعجمي لقالوا للافصل تاياته آجمي وعربي قل هو للهين آمنوا هدن وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ربنا لك الدينين أن أنت الرسول قبله ما فيش ذباب اللعفو ذباب العقف قريح القرآن لو كان ذهن قيم مشيش سعرف ذالسنين أي غركة ودفنتنا اللي يفقنينش القرآن نريد الإستعراض إن في نجل لن ذا عراض إن أسن نشي المؤمنين ذا الهدايا يكو الشفاء ماذو ذاك نورنمين أن أسن نمزون نسن يعرف لن نتفع من أمن مدس ون ذا قمضيقي لن يبعاذ ولقد الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم وإنهم لفي شك منه مريب أثنف كديموسا فاكتف الاسم خلفا لكدر يزورها وهو غرب ذيك ذيان تلي يحكم جرسا أثنذ الشكن ذي سوه من من عامل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وينخدم في الصراح يماشي يخدم في مانيش مذويني السفسدن عشان يقدر في مانيش وفي خريص المرا ورجيعوا حزب إليه يرد إليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص حزب له يرد اقعلم من المردس الساعة عشان الساعة, الساعة القيامة غرس لشمره دفران ودا النساء غير يرفدن ودا من دارو حشمه يعرم لشان الشن ماجنديش شي وجه اندا فين يشرك لينو ادينين اكيد نخبر حد دي هنا ودي الشهيد هذا غفن يكفلشان يغدي عاد حصان الشيخ وليا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 من عذاب غليظ ونظم أريتم الله إما ريث الخير مين نريث الدشر أذ ييس مهموم مهموم مين لنفرجد فلاس بعد المحنيس عدى أسيني وقت رحقه الساعة أروم غداس إما رقر غرف فيه غرصة فخيرهان أذن خبر كثري ون سوين كني خذما أزند في كذا عرضا لا عذفني قهرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسته الشر فذو دعاء عريض من عمد غفف نذم أريج روح بعيد ما يمند المصيلة أذي عذر النوم قذرايتمو ان كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد انشن اهون جيد ام غرب ديوسا هون ومرسومين ميش اخواناكي اوري اللي حد زي مضلل ام من يتخرف نطاش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 قرهت الجمانشن الا من غي فنجند القرانيه يغني نث هو الحق ولي كفر ما يشهبد ذاك رافين ديحرق احنا في الشك دا من قران مدمرج ما كل شيء ديال رميش